الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحط على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون na'budu wa Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie صار فصلي لربك وانحر ان مشانك هو